جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق رفعنا الله ما سمعنا واغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين آمين هذا الأخ ارسل ورقه يتحدث فيها عن المسابقات القرآنية وما يحصل فيها وان كثيرا ممن يدخل في هذه المسابقات يكون من اجل الدنيا يقول فقد ظهر لي بأن الطلاب يتنافسون في هذه المسابقات من أجل نيل جوائز ماليه أو عينية وكلما كانت الجوائز أغلى ثمنا كانت طلبة أكثر حرصا عن المشاركة والطالب المشارك في المسابقة آه قد آه يخطئ بقية الطلاب المنافسين ليفوز هو ان يفرح بالخطأ في كلام الله ويسؤوهما أن يقرأ المنافس يعني, يعني إذا المسابق الاخر اخطا في آية يفرح يفرح اذا اخطا المنافس الاخر في آية او اخطا في ايتين يفرح بذلك نعم يقول بعض الكتاتيب أصبح الاقراء فيها موجه لتجهيز الطلاب للمسابقات هذا وقد رأينا غي آه... يقول آه... رأيناه هذه المسابقه غيرت النوايا في بعض الطلاب والمدرسين فأصبح القرآن تجارة دنيوية ما توجيهكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم التوجيه باختصار أن نقرأ هذا الكتاب كتاب أخلاق حملة القرآن ونحرص على نشره وإفادة الناس منه ونجتهد في ذلك ومما أنصح في في بهذا المقام وهذه المناسبة أن تتضافر الهمة بإصال هذا الكتاب إلى أكبر قدر ممكن من الحلق ودور التحفيظ و ويمكن أيضا أن يفعل بعض طلاب العلم النابهين أو المشايخ الأفاضل أن يختصر هذا الكتاب بأن يحذف من مثلا يهذب ويحذف من مثلا الروايات الضعيفة والأشياء المكررة ونحو ذلك وتوضح مثلا بعض المعاني ويعمم ينشر ينشر لأن الناس بحاجه إلى الدعوه الناس فيهم خير ويريدون الخير لكنهم بحاجة إلى دعوة بحاجة من يوصل لهم المعاني العظيمة والفوائد ولا, ولا ينتشر شيء من خير أو شر إلا بدعوة إلا بدعوة فمثل هذا الكتاب وما فيه من فوائد عظيمة ومعاني نافعة ومؤثرة ينبغي حقيقة أن تنشر وأن تتبنى أيضا الجهات المعنية بمثل هذا الأمر وتشجيع الطلاب لأن المسابقات إنما وضعت لتشجيع الطلاب على القرآن وتشجيعهم على حفظه وتشجيعهم على ضبطه فمثل هذا التشجيع لما يضم له مثل ما هذه المعاني الجميلة التي قررها وبينها رحمه الله تعالى فإنها بإذن الله سبحانه وتعالى تفيد ولا يعدم من يحفظون القرآن في كثير من هذه المسابقات من يوجههم وينصحهم ويحثهم وعلى كل حال الأمر بحاجه إلى مزيد من التعاون والتضافر رجاء, رجاء أن تتحقق الفائدة والنفع والبركة ويزول الخلل بإذن الله نعم. يقول هل يجوز اتباع الإمام؟ في صلاة التراويح بالمصحف. المصحف إذا كان ثمه حاجه للفتح على الإمام ولا يكون وراءه حافظا متكنا يفتح عليه، فإنه لا بأس أن يحمل مصحف من وراءه للفتح على الإمام. أما بقية المصلين فليس له أن يفتح المصحف، ليس له أن يفتح المصحف وإنما يكتفي بالسماع. والإنصات للتلاوة والحرص على التدبر أما حمل المصحف فانه يشغل المصلي بحركة كثيرة في صلاة لا حاجة إليها في تقليب الصفحات وفتحها ورفع المصحف ووضعه وغير ذلك وهذه كلها حركات لا حاجة إليها بل الذي ينبغي عليه أن يقتصر على الاستماع والإنصات نام يقول بارك الله فيكم نحن الليلة نستقبل العشر الاواخر من رمضان فنرجو من فضيلتكم التوجيه في ذلك هذه من منة الله سبحانه وتعالى علينا أجمعين أن بلغنا هذا الوقت ونحن نستقبل أشرف الليالي وأفضلها وأعظمها الليالي الأخيرة من شهر رمضان المبارك وهي أشرف الليالي أشرف ليالي العام وأفضلها وفيها ليلة واحدة هي خير من ألف شهر أي أن العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليست, فيه ليست فيها ليلة القدر وألف شهر بحساب السنوات تزيد على الثمانين سنة وقد جاء في الحديث أن من حرم خيرها فقد حرم وكان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أن يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها وإذا دخلت العشر شد مئزره واحيا ليله وأيقظ أهله فيعشر مباركات عظيمات شريفات مباركات ينبغي على المسلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى ببلوغ هذه العشر أن يحدص على اغتنام خيراتها وبركاتها وأن يحفظ وقته فيها ذكرا لله وتلاوة للقرآن وقياما وتهجدا ومحافظة على طاعة الله عز وجل وصيانة لللسان، وإبعادا بالنفس مع أن كل ما هو من اللهو والغفله يجاهد نفسه مجاهده تامة على اقتنام خيراتها وكل ليلة وهذا اوصي نفسي وإخواني به كل ليلة من ليالي العشر الأوتار والأشفاع تحرى أنها ليلة القدر وهي نفسك للعمل فيها كأنها ليلة القدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدم في العشر الاواخر فأنت كل ليلة تحرا ليلة القدم شفعا او وترا وهي نفسك كل ليلة على أن هذه هي ليلة القدم وتكون أخذت نفسك ما أخذ العزم والحزم وضبط الأمور لأنك قد مثلا تفوت ليلة أو تقلل مثلا من العمل في ليلة من ليالي وتقول ربما أنها ليست ليلة القدر وتكون هي ليلة القدر فيفوتك خيرها وبركتها ليلة القدر خير من ألف شهر الله فخم أمرها وعلى شأنها في كتابه العظيم وهذه الليلة الذي هذا وصفها أنها خير من ألف شهر هي في عشر ليالي تبدأ من هذه الليلة التي نستقبلها عشر ليالي أو تسع ليالي إن لم يتم الشهر وستمر سريعا انظر العشرين الأول من رمضان كيف مرت سريعا قبل أيام يهنئ المسلمون بعضهم بعضا بدخوله والآن انصر منه عشرون يوما ونستقبل الآن العشر الأخيرة منه ومن كان حصل من تقصير وتفريط فيما سبق فلا يستمر مفرطا ولا يستمر مقصرا بل ليذكر نفسه بشرف الوقت وعظيم فضله ورفيع مكانته ويجتهد أن يغنم هذه الليالي المباركات أعظم غنيمة وأنصح في هذا المقام أن يكون لك برنامج جاد تنتزم التزاما دقيقا، ومن ذلك أن تواظب على صلاة التراويح والتهجد تامة مع الإمام من أولها إلى آخرها، تكبر معه تكبيره الإحرام في كل تسليمه، لأن بعض الناس يفوت من أول التكبيره. يجلس قليلا ويتحدث مثلا مع زميله زميلة أو صاحب حتى يقارب الركوع هذا فوض جزء من صلاة الليل هذا فوض جزء من صلاة الليل فتغنم الصلاة مع الإمام في كل تكبيره من أول ما يكبر السواليف والأحاديث وهذه لها وقتها أما الآن وقت غنيمة وقت ربه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فيحرص على صلاة الليل التراويح ثم التهجد الذي يقام في آخر الليل وبينهما يقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى ويستغفر وأيضا قبل التراويح يغنم ذلك الوقت العظيم الفاضل بالقرآن وذكر الله سبحانه وتعالى احيا ليله هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إحياء الليل بالقرآن بالذكر قراءة كتاب من كتب العلم الاستغفار والدعاء والإلحاح على الله بالسؤال وأعظم ما يدعى الله به في هذه الليالي المباركات الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة عندما قالت رأيت يا رسول الله ان أدركت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وهذه الدعوة العظيمة هي أنسب وأفضل ما يقال في تلك الليلة لأن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم ويكتب ما هو كائن للعبد إلى ليلة القدر المقبلة من العام القادم يكتب في ليلة القدر فإذا كنت في تلك الليلة من أهل العفو والمعافاة وعف الله عنك، وتوسلت إليه بأنه العفو الذي يحب العفو، والححت عليه سبحانه وتعالى بالسؤال، فإن لذلك الأثر عليك، حتى حتى الإنسان الذي عنده تفريط وعنده معصية عليه أن يكثر، حتى وهو مفرط عليه أن يكثر من اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني يكثر من هذه الدعوة العظيمة المباركة ويرى بإذن الله أثرها عليه يرى بإذن الله سبحانه وتعالى أثرها عليه في دعوه عظيمة ينبغي أن نكثر منها في هذه الليالي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني ومن باب الفائدة وأرويها لما فيها من فائدة قصة حصلت قبل سنوات تزيد على الخمس عشرة سنة أو أكثر كنت خارجا من البيت بعد المغرب مع الوالد والجد رحمه الله للمجيء للمسجد النبوي للصلاه العشاء والتراويح والتهجد في العشر الأواخر فكان إلى قريب من بيتنا بعيدا عنه مجموعة من الشبان في سيارة وصوت في الموسيقى عالي فذهبت إليهم وقلت يا شباب إن فاتكم في هذه العشر المباركة أن تقفوا مع المصلين في المساجد تصلون فلا أقل من أن تطفئوا هذا المنكر وهذه الموسيقى أوقفوها أنتم في عشر الآن عظيمة مباركة فاضلة فأوقفوا هذه الموسيقى إن لم تتمكنوا من الصلاة مع المصلين فاتركوا الموسيقى على أقل تقدير توقفوا عنها وأوصيكم أن تكرروا هذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني حفظتموه القريب مني هز راسه هكذا قلت له عد لي فما استطاع كانه اراد ان يمسيني قلت له عد للدعاء فما عرف فعدته عليه ثلاث مرات متحفظته قال نعم قلت كرر انت وزملائك ومشيت ونسيت القصه كلها لكن بعدها بست سنوات كنت في محاضره في احدى المناطق ودعوني هيئه أم معروف للقاء مع اعضاء الهيئه فلما اردت ان اخرج مسكني واحد من اعضاء الهيئه ملتحي وقال انا واحد من الشباب الذين قصتهم كذا وكذا ومن تلك الليله اخذت تكرر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني واوقع الله في قلبي الهدايه والتوبه من ذلك الوقت من ذلك الوقت فالحاصل أن هذه الدعوة مباركة وعظيمة ونافعة فينبغي الجميع أن يكثر منها حتى الآباء إذا كان يعلم من بعض ابناء التفريط والتقصير يحث يا بني أكثر من هذه الدعوة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أكثر منها ألح على الله فيها ونسال الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يغنمنا أجمعين خيرات وبركات هذه العشر وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر ايمانا واحتسابا وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يصلح لنا أجمعين النية والعمل وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا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 ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وان تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم يا رب العالمين نسألك أن تجعل هذه العشر مباركة على أمة الإسلام وعلى المسلمين أينما كانوا وان تجعلها وأن تجعل فيها الخير والبركة للمسلمين أينما كانوا حقنا للدماء وحفظا للأعراض وصيانة لها وعزا للإسلام وللمسلمين يا رب العالمين نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يجنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يصلح لنا أجمعين شأننا كله